بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين انتهينا قبل التعطيل من لحس المعاطات وكانت النتيجة أنه نحن أصلاً لا نقبل بما تعارف البحث عن لدى قدام روا الله تعالى عليهم من أن المعاطات والتي هي كأنما شيء في مقابل العقد وعن إذن هل هذه تفيد الإباحة هل هذه تفيد الملك المتزلزل او لا تفيد الملك كالعقد والابحاث الطويلة العريضة التي كانت مألوفة ديمنا وانما نحن نعتقد ان المعاقات مصداق من مصاطق العقد إذ ليس العقد إلا شدًا شد التضام بالتضام شد إيجابًا بقبول ما شئت فعبر وهذا الشد تمامًا موجود العقد بمعنى الشد وهذا الشد تمامًا موجود في المعاطات غاية ما هناك أن المبرز اختلف المبرز قد يكون لفظا وهذا ما قد يسمى بالعقد في مقابل المعاطات مثلا وقد يكون كتابة قد يكون إشارة وقد يكون مجرد معاطات ومن هنا أظن أشرنا قبل التعطيل. إلى أننا نحذف أصلاً ومن الأساس وباعتبار أنه هو هدفنا أيضاً الاختصار وحذف الأبحاث التي ما بقت بعد الأيام هذه طائل كي نمشي ونحقق سهل أيام إذا أكو أيام مختصر باقي من عمري أمشي بالغدر الممكن في أمثال هذه الأبحاث نحذف أصلا ما كان متعارفا بحثه من شرط العربية شرط المعطوية ونحو ذلك عليكم السلام عليكم الله لأنه أصلا أصبحت هذه من نافلة القول بعد ما وضحنا أن المعاطات بنفسها عقد فهل شروط وهل أبحاث وهل التفصيلات هي من نافلة القلب؟ ومن هنا ننتهي إلى شرط الموالات. اشتهر طبعا هذا الشيء. اشتهار هم, هم هذا الشيء المشهور هم بعدين كسروه على ما سيتطح ان شاء الله الشيخ النائني كسر ذلك في حدود بعدين حينما جاء دور السيد الخوي كسره لهائيا بس خب كان مألوفا ومتعارفا ما القول ببحث الموالات بين الإجابة والقبول فقلنا أننا ننتقل. رأساً إلى هذا البحث بحث الموالات بين الإجابة والقبول بما أن الموالات المعاطات هم عقد إذاً به إجابة به قبول رأيت ما هناك المبرز شكله المبرز اختلت فحتى في المعاطات هذا البحث يرد وفي العقود اللفظية هم هذا البحث يرق وهو انه هل لا بد من التوالي العرفي او الاتصال العرفي بين الاجابه والقبول او لا ولكي يتضح سير البحث في فقهنا المالوف لدى علمائنا رضوان الله عليهم لكي يتضح سير البحث في ذلك فايضا مع حذف كثير من التفصيلات ابدا بما بدا به شيخنا الانصاري وناقلا له من قواعد الشهيد ونلاحظ تطور الوضع وتطور التبدل في الآراء إلى السيد الخلال السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه ثم نرى رأينا نحن ماذا نقول ذكر الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه شاف بالموالات عن عدد من اعاظم الاصحاب قال ان عدد من اعاظم الاصحاب أفتو بشرط الموالاه بين الايجاب والقبول ثم نقل نص عباره الشهيد في القواعد كالتالي عبارة السيد هذا. انا ما اخذتها العبارة من كتاب القواعد انما اخذتها من كتاب المكاسب وهو ينقل عن القواعد يقول الموالاه معتبره في العقد ونحوه الموالاه معتبره ثم يقول مو هذه وهذه قاعدة خاصة بالعقد ونحو العقد كما صرح يمثل الأذانة الإقامال الأمثل الذي الأمثل اللي هو يمثل به وهي مأخوذة من اعتبار الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه أو في ندخة أخرى مأخوذة من اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنين كيف أنه لابد من الاتصال بين المستثنى والمستثنين أو بين الاستثناء والمستثنين كذلك في كثير من الأمور أحدها العقد ليس فقط العقد. وقال بعض العامه هذا عطاره القواعد وقال بعض العامه لا يضر قول الزوج بعد الإيجاب الحمد لله والصلاه على رسول الله صلى الله عليه واله قبلت نكاحها يقول بعض العلماء ذكروا ان هالمقدار من الفاصل ما يضر ويذكر يقول هذا مخص بالعقد قلنا العقد ونحوه ونحوه مثله يقول الفورية في استطابة المرتد المرتد يجب ان يتوب فورا ليس فاصل فيعتبر في الحال وقيل الى ثلاثة ايام بحيث إلى إذا تأخر عن ثلاثة أي عن ثلاثة أيام يقتل ومنه أيضا مثال آخر اللي قلناه في العقد ونحوه منه أيضا السكوت في أثناء الأذان فإن كان كثيرا أبطله واحد الصبح واحد أول الظهر يذكر نفس الأذان بعدين يسكت ساعات ثم يذكر الباطل على باطل ومنه السكوت الطويل في أثناء القراءة قفل قراءة الصلاة أو قراءة غيرها أطول كثيره يدخل في وسط سورة الحمد مثلا وكذا التشهد في أثناء التشهد نفس الشيء ومنه تحريم المؤمنين في الجمعة قبل الركوع هو هذا الشكل يقول أنه المؤمنون يجب أن يحرموا يعني يجب أن يتصلوا بثارات الجمعة بتكبيرة الأحرام قبل أن يركع الإمام فإن تعمدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعتا إذا ركع بعد بطلت الجمعة واعتبر بعض العامة تحريمهم معه قبل الفاتحة ومنه الموالات في التعريف تعريف اللقطة ويقولون انه لا بد من تعريفها سنة هم يجب الموالات بحيث لا ينسى انه تكرار والموالات في سنة التعريف فلو رجع اثناء المدة استونفت ليتبالى خب هذا عبارة القواعد وقسم من عباره القواعد الشيخ الأنصاري رحمه الله استخلص من هذا الكلام دليلا على المدعى كأنما في ذاك التاريخ هذا مستوى البحث بحث فقهنا العظيم رحمه الله تعالى عليهم هذا المستوى في ذاك التاريخ بهذا المستوى كان يطرح بحث شرط اتصال يقول الشيخ أن المستخلص والمفهوم من هذه العبائر من هكذا بيان أنه كل ما يكون امرا متدرجا شيئا فشيئا ولكن كانت له صوره اتصالية في العرف فلا بد في ترتب الحكم المعلق عليه في الشعب من اعتبار صورته الاتصاليه كانما هذا هو الدليل سيكون الدليل على شرط الموالات شنو هم ما عندنا ايه او ربايه دلت على شرط الموالات انما الدليل هذا انه كانما دليل عقلي مثلا دليل عرفي او شيء منها القليل انه حينما يكون لشيء ما صوره اتصاليه بحيث اذا قطعت انمحت صورة ذاك الشيء المركب والاحكام الشرعيه مرتبه على ذاك الشيء المركب ما كل لازم القرآن يجي ويقول لا بد من الاتصال أو السنة تقول نفس أن الأحكام رتبت في ظاهر الشريعة على ذاك الشيء المركب الذي أرفل إلى صورة اتصالية إذن في الحقيقة هذه الصورة الاتصالية معناه أنها في فهم العرف الذي يراجع تلك الأدلة يفهم أنه هالصورة أيضا جزء من الموضوع أو شرط في الموضوع هالصورة دخيلة في ترتب الأحكام فالعقد المركب من الإجاب والقبول القائم بنفس المتعاقدين بمنزلة كلام واحد رغم أن العقد قم مو كلام واحد ايجاب من شخص وقبول من شخص آخر لكن هذا بمنزلة كلام واحد مرتبط بعضه ببعض فيقدح تخلل فصل المخل بهيئة الاتصالية ولذا لا يصدق يقول خلنا مثل بمثال واضح لا يشك فيه احد افرض ان الفاصل بين الايجاب والقبول صار سنه هل احد يشك؟ الايجاب قبل سنة الموجب اوجب وبعد سنة اجل قبل انشاء القبول هل احد يشك في بطلان ذلك؟ خب هذا المثال واضح يبقى سئش كثور يوم الفصل يوم يضر أو لا الفصل بساعة يضر خو نعيد الامر الى العرف لكن خلنا نمثل بمثال واضح بحيث لا يبقى شك في شاط الموالات ولذا لا يصدق التعاقد اذا كان الفصل مفرطا في الطول كسنة او اذياد والضباط ذلك انما يكون بالعرف بس اشكتور لا تقول سنة اشكتور ساعة روعة ساعة نص ساعة الفاصل ميزور يقول انضباض ذلك انما يكون بالعرف فهو في كل امر بحسبه وهذا يختلف ما نقدر ننضيب هذا مقياس عام يختلف فيجوز الفاتح بين كل من الاجاب والقبول بما لا يجوز بين كلمات كل واحد منهما بين الإجاب والقبول يوجد ربع صعام فاصل نقبل عرف بعض بينما بين كلمات كل واحد منهما بعتك هذا الكتاب الفاصل بين بعتك وبين هذا الكتاب طبعا سيكون فصلا أقل المصدر الذي يقبله العرف فصل أقل من الفاصل بين الإجاب والقبول. ويجوز الفصل بين الكلمات بما لا يجوز بين الحروف حساب بعتك مع هذا الكتاب يقبل مقدار من الفصل لكن تعال افصل بين بعت بيق بعدين تو وهذا طبعا الامر اضيق في نظر العرف كما في الاذان والاقامة هم نفس التفصيلات وارد بعدين يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله هذا طبعا شيء مختصر انا ناقله من الكتاب كتاب الشيخ الأنصاري يقول تحت اليد كلكم تنقلوا راجعوا يقول أما قول الشهيد وهذا مأخوذ ما من الاتصال بين الاستثناء والمستثنى وهي مأخوذة من اعتبار الاتصال بين المستثنى والمستثمن او بين الاستثناء والمستثمن يقول ما معنى ان هذا مأخوذ في ذاك اظن ان الشيخ الانصاري ذاكر احتمالين فيما اذكر راجعوا الكتاب فيما اذكر ذاكر احتمال لاكر احتمالين فيها العباره عباره انه ماخوذ من ذاك ويقول اقوى الاحتمالين هذا ماخوذ ما من ذاك يعني ان ذاك كان هو اول الالتفات يعني اول ما اوجد, أوجد التفات الاصحاب الى شرق الموالات هي المعالاة الواضحة البديهية بين الاستثناء والمستثنى منه او بين المستثنى والمستثنى، فلو ان احدا قال لا اله وسكت حينما جوا يفتلوا لانه ارتد قال ايواش انا بعدي المستثنى من ما قيله المستثنى ما قيله الا الله خطب عنه يقبل منه واضحا واضح هنا يعني الارتباط بين المستثنى والمستثنى منه أو بين الاستثناء والمستثنى هذا خب أوضح من ال من بعض الارتباطات هذا معنى يقول رحمه الله يقول الاحتمالات أن هذا معنى قول قبواعد أو قول الشهيد أنه مأخوذ من الاتصال الهيئة الاتصالية بين المستثناء والمستثناء أو الاستثناء والمستثناء هذا عبارة هذا هو كلام مؤتلف من عبارة الشيخ طاحبة القواعد الشيخ الشهيد ومن عبارة الشيخ الأنصاري ثم يعلق الشيخ الشيخ العنصاري يعلق على هذا الكلام يقول حق لما وما, وما ذكروه حسنون لو كان حكم الملك واللزوم في المعامله ممنوقا بصدقه اقضى العفان يقول لو قلنا ان احكام الملك او قل احكام اللجوء مرتبطه بصدق عنوان العقد صح ان كان مرتبطا بصدق عنوان العقد هذا الكلام حسن وهو أنه العقد يعصبه ربطا وشدا بين الإجابة والقبول مشروط بالموالات بلا موالات هالربط والشد لا يتوم مقبول هذا الكلام أما لو قلنا أنه لا علنا أدن أخرى غير أوفو من وهي الآيتان الأخريتان أحلى الله البيع من ناحية وتجارة عن تراظين لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراظين بل قد أحد أصلا ينكر على التلال بأوفو بالعقود كما غير أن أوفو بالعقود أصلا ليس دليلا على صحة العقود إنما دليل على اللزوم بعد الفراغ عن الصحه اوفو يعني لازم اوفو يجب ان تفو بي يعني لازم فهو دليل على اللزوم بعد الفراغ عن الصحه اما دليل الصحه مو هذا دليل الصحه احل الله الباب أبو شجعه عن ترابها لو قلنا هكذا بعد هذا الدليل يسقط هكذا كلام موجود في عبارة الشيخ أنا إلى هنا يعني الى لو أننا أردنا أن نبحث بهذا المستوى من البحث الذي كان معلوفا في ذاك التاريخ لو اردنا ان نبحث بهذا المجتمع من البحث انا ما ادري لماذا يعني لو لو اردنا ان ندير البحث بين الشيخ الأنصاري وبين قواعد الشهيد احمد الله انا ما ادري لماذا اصلا ذكر شيخنا الأنصاري رب الله تعالى عليه هذا الإشكال هو أصلا صاحب القواعد بمستوى البحث الذي بحثه ما لم يخص دليله بالعقد ما دعى أن الهيئة الاتصالية إنما هي اوفو العقد اوفو دليله الفهم العرفي غير الفهم العرفي ما خصى. بالعقد حتى يقول له الشيخ الانصاري يقول له هذا حسنون لو قلنا ان دليل الملك واللزوم عبارة عن اوفو العقود بل هو اساسا صريح عبارة ال الوعود هذا يقول في العقد ونحوه أصل الفريق العبارات هذا وأخذ في كلمات نحوه أخذ في الدائرة واسعة دخل به الأذان والإقامة دخل به توبة المرتاب دخل به الاقتداء بإمام الجمعة دخل به ما دخل به خب ليش ما يدخل به بيع التجارة خلاص. البلع والتجارة هم يدخل, يدخل, يدخل, يدخل. ما أدى أنا أظن أن هالتعبير ها ها في المكاسب يجوز ما أدى طبعا خصوما أنا مريض أصير. تجسر على الشيخ الأنصاري روما الله تعالى عليه أساطلا بحثه وأساس بحثنا لكن أقول هل نقول أن هذا نوع تشويشا في العبارة ثم أنا أظن والله العالم أن هذا كلام صدر وهو الشيخ أظن أنه ما ملتزم بما توحي إليه العبارة أظن هيك لأنه حتى لو أردنا أن نقتصر على عنوان العقد حتى لو أردنا أن نقتصر على عنوان العقد هو, هو البيع والعقد والتجارة عقد لو قيل انه قد يكون هذا وفرضنا المؤاطاة فتشي مقابل للعاقد غير العاقد وهذا حتى في عقودها ما يجعل او في العقود او جبل الوفاء بالعاقد مو بالمؤاطاة يعني لو جئنا بمشكلة يعني لو اردنا ان ندخل مشكلة مثل المؤاطاة في الحساب هم اكثر بينه تجارة او بيعان او او في العقد ولو واذا لا من بيدخل في هالمشكله خو البيع البيع اللفظي خو عقد اذا قلنا ان المعاطه عقدون خو عقد اذا لا البيع اللفظي خو عقد التضار اللفظي عقد مصداق من مصادر العقد والعقد بعقده فأنا في حدثي والله العالم أن هذا نوع تشويس في العبارة لا أكثر ولا أظن أن الشيخ الأنصاري يريد أن ينكر بهذه المناقشة يريد أن ينكر شرطا موالات. سيجي بعدين السير الخوي يمكن رحمة الله عليه وهذا زمن متأخر وقال يعني التدقيقات وصلت إلى مستوى أنكر السير الخوي لكن في ذاك المقطع من التاريخ أنا ما أفتر ما ما أفكر في الثبوت في ذاك المقطع من التاريخ اللي كما قال الشيخ الشيخ انصاري نفسه ان العظيم او عدد من العظيم صرحوا بشرط الموارد خب هذا كان مستبع فقهنا المعاملي وهذا كان اصلا فانا استبعت ان يكون حقا المقصود بهذا المناقشة في ذلك خب وبعد ذلك قلنا خلنا نأخذ السير التاريخي لهذا البحث وهو بحث شاطئ الموالات وأكثر من هذا ما نناقش بأعلان في جرام الشيخ الأنصاري خل ننهي السير التاريخي للبحث يأتي دور الشيخ النائني رحمة الله النجم اللامع من بعد الشيخ الأنصاري الشيخ النائني رحمة الله الشيخ النائني المخب نحن ما ادركناه ولكن ادركنا كتابين كما تعلمون مكتوبين باسم تقرير تقرير بحثه احدهما كتاب الشيخ موسى الخنساري رحمه الله موجود بايديناه منيه الطالب الثاني كتاب الام اليابون يبي الشيخ الأعمل، أحمد الله عليه كتاب باسم كتاب المكاسب والبيع هم هو تقرير للشيخ النايني، وأظن أنه كان كان الكتابان من دورته أظن إيش؟ بس أنا أتأكد الآن بالضبط مية ما لكن في ذهني أن الكتابين من دورتين. مو من دورة واحدة كذلك يا شجل ونرى فرقا بينا بين الكتابين في خصوص بحثنا في خصوص بحثنا نرى فرقا بينا بين الكتابين فأيهما للشيخ نائني أو أو كلاهما للشيخ نائني في زمانين في دورتين ما أدري خل ألخص لكم ما ما أدري أستمر أو أنهي هذا المقدار كافي أو أستمر ماذا نقول أستمر خل, خل ألخص كلام الشيخ الخنساري ونفهم معنى ومغزى أبائر الشيخ الخنساري بعد ذلك غدا إن شاء الله نبحث الفوارق بين هذا الكتاب بين ما ورد في هذا الكتاب وما ورد في كتاب الشيخ الآملي ونرى أيهما أفضل وأيهما أوزن الشيخ, الشيخ الخنساري هكذا يقول يقول نحن نفصل على العموم ان نقول لابد من الموالات من شعب الموالات كما كان يقال قبل هذا التاريخ لا قلنا ان الشيخ النائني اجي وكسر اطلاق الفتوى بعدين السيد الخوة والباليسة ما دم يمكن كسره نجي نكسر أطل الفتوى الشيخ النائني هالمغدار كسر يقول بالتفصيل وتفصيله ما يلي يقول أساسا العقود على قسمين عقود ما يسمى بالعقود الإذنية وما يسمى بالعقود العهدية وكانما يقول كانما يقول العقد بالمعنى الحقيقي للكلمه هي العقود العهديه مثلا وان كان العقود الاذنيه هم تسمى بعقد يقول اساسا العقود على قسمين قسم من يكفي فيه الاذن فقط الاذن حقيقتان حينما نحلل المحتوى نرى انه اذن الوكالة والعارية والع... والوديعة الوكالة يعني أنه أذن للموكل أذنت للموكل أن يبيع كتابي الجارية الغارية أذنت لك أن تأخذ كتاب والعارية شنو؟ is it? أنا أذنت لك أن أخذ كتابي والطالع الوديع نفس الشيء أنا أذنت لك أن يكون الكتاب مودع عندك. والقسم الثاني العقود العهديه كالبيع كالإيجار كالتجارة كالنقاح كال... إذني حديقة مشتمله على العهد. والعقود العهديه هم على قسمين. فأولا العقود الاذنيه اصلا لا معنى لان شرط بها بها الاتصال او الموالات بين الاجابة والقبول انا وكلتك لطراط زوجتي خو أنت ما اجيتوها الى ما بعد سنة خو وانا بعدني ما ناسخ الوكاله خو بخل سنة شو طالق الا ان اكون ناسخ الوكاله ايجا مسألة اخرى ففي العقود الاذنيه اصلا لا معنى لهذا الشرط ان شئت فقل ان هذه اصلا مو عقود لا يمكن ان نقول هكذا اصل تسميتها بالعقود مسامحه ويكفيها كل ما يدل على الرضا فلا وجود لاعتبار الاتصال هذا قسم والقسم الثاني العقود العهديه كالبايع التجاريه ونكاحه وانصاله ذلك هذا هو الذي يشتغل فيه الاتصال وهذا ايضا ينقسم الى قسمين القسم الاول المقاوضه من قبيل البيع والقسم الثاني ما به معاوضة من قبيل الهدى من قبيل الره، ما به معاوضة يقول القسم الأول اللي هو من قبيل البيع هذا يقينا يشرط به الاتصال بين الإجابة والقبول لكن القسم الثاني هذا محل كذا محل بحث محل نقاش فمو بشكل واضح نقدر نقول يشترى كما نقوله في المعاوضات كالبيع ولا بشكل واضح نقدر نقول ما يشترى كما نقول في الفاظ العقود الاذنيه فيا ترى ماذا نقول في الهبه مثلا هل نشترط هل لنشترط الاتصال بين الاجابه والقبول او لا طبعا انا اضع الساعة ارى انه الوقت لا يضيق وأظن أن ان المبلغ اللي بحثناه صار كثير الافضل ان اكتفي بهذا المقدار هذا طالع الكتب انا امضيتكم راس الخيط مع الابحاث طالع الكتب حتى نبحث بدقه كلام الشيخ النائني في هذا الكتاب ثم نقاط الضعف الموجودة بي ثم نرى أنها النقاط الضعف كيف ما موجودة في كتاب الشيخ الآمني ونرى أنه إلى أين ننتهي بالبحث إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته